يا الظنى بركمك وبرك لبوك معرفة صاحبك واحترامك لخول أمر ربكم هو ملك كل الملوك ومزرع بذر خير حصد كل خير يا مرحبا ياللي بقلبي مكانا اللي يغيب داخل القلبي موجود اللي في الزعروق قلبي عشانا أَنِّي مِنَ الْإِنِّي